والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وخلودات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار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 مرج البحرين يلتقيان بينهما بَرْزَخٌ لا يبغيان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلاء بأي ربكما تكذبان؟ وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان يبطى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاب من نار شواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آل ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكلة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فتكئين على فرش فطائلها من استبرط وجن الجنتين دام فبأي فاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم لم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم مِن ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان للضّختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل.